بسم الله الرحمن الرحيم وصلى <تصفيق> الله <تصفيق> على محمد وآله الطيبين الطاهرين المسألة الأولى من مسائل المنسك فيها عدة مطالب المطلب الأول لا إشكال في أن وجوب الحج منظر ويات الدين ولكن الخلاف وقع بين الأعلام في أن إنكار الضروري هل يستلزم الكفر بنفسه تم الكافر بما هو أو يستلق الكافر بما هو ملازم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فذهب المشهور من علمائنا بان إنكار الضروري بنفسه موجب للكفر بينما ذهب المتأخرون في عصرنا هذا كسيدنا قدس سره وثلام ذاته إلى أن إنكار الضروري إنما عليكم السلام الله إنما يوجب الكفر إذا كان مشخلزماً لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله أضروه مولانا هنا أحب مننا وحب أحب أمّا أدلة المشهور. هذا مو كيف أما أدلة المشهور فهناك أدلة عامة. وهناك أدلة خاصة أما التلعام فهي وجهان يمكنكم مراجعة كلام السيد الصادق في كتابه فوز على العروه في باب نجاسة التافر الأدب العام وجهان الأول ويبتني هذا الوجه على مقدمتين الاولى ان الاسلام وان كان متقوما الشهادتين الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة إلا أن المقصود بالشهادة الثانية هو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله كما تدل عليه بعض الروايات ها معتبرة سماعة. اصول الكافي الجزء الثاني صفحة خمسة وعشرين عن أبي عبد الله عليه السلام الإسلام. شهادة ان لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنة الدماء وعليه جرة المناكح والمواريس وعلى ظاهره جماعة الناس فهذه الرواية ظاهرة في أن المراد بالشهادة الثانية هو التصديق والاقرار ومقتضى ذلك هو الالتزام تفصيلا السلام بما علم من تفاصيل الشريعه ويؤكد المطلب روايه ابي بصير عن ابي بصير عليه السلام كما في البحار الجزء ثمانيه وستين صفحة 270 من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وأقر أخذ الإقرار في الموضوع وأقر بما جاء من عند الله واقام الصلاه واتى الزكاه وصام شهر رمضان وحج البيت فهو مسلم فاؤخذ في الاسلام الاقرار بما جاء به النبي المقدمه الثانيه هذا هو هذا هو هذا هو الاستدلال بعدما ما وصلنا نعم المقدمة ثانية أن المنكر للضروري تارة يكون معذورا لأن الحكم لم يصل إليه ولأنه عليكم على تحصيله فهذا لا منافاة بين إنكاره للضروري وبين إقراره بما جاء به النبي وأما إذا لم يكن معذورا إما لأن الحكم طلي أو لأنه قادر على تحصيله ومع ذلك فقد أنكر لا يتصور حينئذ الجمع بين إقراره بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وبين أم للضروري إذن فالمتحصل من هذا الدليل ان انكار الضروري بالنسبه لغير المعذور موجب للكفر لانه منافن للاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ويلاحظ على هذا الاستدلال ان إنكار الضروري من قبل غير المعذور يتصور على نحوين لأنه قد يكون ملتكا إلى أن إنكاره مناف لإقراره ولو احتمالا بأن يحتمل أن إنكاره مناف لإقراره وتصديقه فهنا في هذا الفارض يحكم بكفره وأما إذا كان غافلا عن أن إنكاره يتنافى مع إقراره فلا منافك حين وجدانا وجدان بين إقراره بكل ما جل النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره لهذا الضروري بلحاظ أنه لم يحرز مجيء النبي به والنتيجة أن إنكار الضروري لا يوجب بنفسه الكفر وانما بالملازمه لمن كان ملتفتا بذلك الوجه الثاني من الادله العامه اي يقال انه قد ثبت بالنصوص بناء الاسلام على مجموعه من الاحكام كما في صحيحه زرارا عن ابي جعفر عليه السلام قال باب واحد من ابواب مقدمه العبادات الجزء الاول من الوسائل الحديث الثاني بني الاسلام على خمسه اشياء على الصلاه والزكاه والحج والصوم والولايات فمقتضى بناء الاسلام على شيء انتفاؤه بانتفائه بمعنى ان التدين بالاسلام منوط بالتدين بهذه الخمسة فإنكار واحد منها موجب لعدم التدين بالإسلام ويلاحظ عليه ان هناك فرقا بين الاسلام الواقعي والإسلام الاعتباري فلا شك في أن الإسلام الواقعي ينتفي بانتفاء أحد هذه الأركان وأما الإسلام الاعتباري أي ما هو موضوع لمجموعة من الأحكام ك ارتكاح وحرمة المال وجريان المواريث فإنه لا دليل على تقومه بالخمسة بحيث يكون انكار احدها موجبا لانتفائه نجمع بين الروايات تبار ان الروايات عندنا روايات متعددة تقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول وهذه الرواية تقول بني على خمس مختبى جمع بينها أن منظور إحدى الطائفتين للإسلام الاعتباري ومنظور الطائفة الأخرى للإسلام الواقعي هذا ما يتعلق بالأدلة العامة وأما الأدلة الخاصة فهناك مجموعة من الروايات استدل بها صاحب الحدائق قدس سره وغيره على أن منكر الضروري كافر مطلقان وهي طوائف الطائفة الأولى صحيحة صحيحة أب الصباح الكناني عن أبي جعفر الجزء الثاني من أصول الكافي صفحة ثلاثة وثلاثين قال أبو جعفر عليه السلام قيل لأمير المؤمنين عليه السلام. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا يعني سير مؤمن قال فأين فرائض الله قال قال يعني الراوي وسمعته يقول يعني سمعت أبا جعفر كان علي عليه السلام يقول لو كان الإيمان لو كان الإيمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام قلت لأبي جعفر عليه السلام إن عند يقولون إذا شهد شهادتين فهو مؤمن قال فلم يضربون الحدود ولم تقطع أيديهم وما خلق الله عز وجل خلقا أكرم على الله من المؤمن ثم قال فما بال من جحد الفراغ كان كافران استشهاد طبعاً بالجملة الأخيرة فما بال من جحد الفرائض كان كافران ظاهر الرواية أن إنكار الفريض موجب للكفر بنفسه ويلاحظ عليه ويلاحظ عليه أن الكفر يطلق على معنيين. الكفر مقابل الايمان والكفر مقابل الاسلام فالمراد في الروايه ولا اقل من الاحتمال هو الكفر مقابل ايمان وبعينة السياق حيث إن أو أن سياقها يتحدث عن الإيمان لا عن الإسلام. ملأ <تصفيق> عليها الاحتمال يكفينا لأن المراد بالإيمان بالمعنى أخص قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تنقولوا أسلمنا ولما يدخلوا إيمان في قلوبكم <تصفيق> صحيحة عبد الرحيم لما نقول القصير صحيحه عبد الرحيم القصير من الطويل بيت طويل الطويل هذا عبد الله عليه السلام قال الإسلام قبل الإيمان فإذا أتى بهيره أو صغيرة كان خارجا من الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام فانت واستغفار عاد الى الايمان ولم يخرجه الى الكفر الا الجحود الا الجحود والاستحلال واذا قال للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك دان يعني اعتقد بذلك فعندها يكون خارجا من الإيمان والإسلام إلى الكفر الروايه الوسائل باب اثنين من ابواب مقدمه العبادات الجزء الاول باب ثمانيه عشر <تصفيق> <تصفيق> وجه الاستدلال بهذه الروايه وفي هذه الفقره ولم يخرجه الى الكفر الا الجحود ما اسمع؟ قوله ولم يخرجه الى الكفر الا الجحود فان قول بأن الجحود إنما يطلق في فرض العلم أي من أنكر شيئا وهو عالم به فيقال له جحد فما في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم اما اذا انكر شيئا وهو شاك فيه فليس بجاحد قلت الجحود لغتان مطلق الانكار سواء كان مع العلم أو مع الشك ويؤكده صحيح محمد بن مسلم أيضا هذا موجود هذا الحديث في توحيد الصدوق صفحة 226 كنت عند أبي عبد الله جيسا عن يساره الرواة حددوا حتى هالأوصاف هل هذه لعل فيها شيء جالسا عن يساره وزرارا عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من شك في الله قال كافر يا أبا محمد قلت فشدها في رسول الله قال كافر ثم التفت إلى زراره كان عن يمينه التفت إليه فقال إنما يكفر إذا جحد يعني قبل ان يتكلم قبل ان يتفوه اذا كان مجرد شك لم يبن عليه فلا يعد شنو كافران انما يكفر اذا جحاد واهر هذه الروايه ان الجحود يطلق على الانكار في فرض شك ايضا إذا أنكر وهو شاك فهو جنون جاحدون. هو وهو شاك يعني ما فإذا جحد إذا خطأ وإلا إذا شاك هو فليس كذلك. صيغ خلاف شنو ما قال له لبي بصير. لأنه قال رجل شك في الله قال كافر. رجل شك في رسول الله قال كافر. بعد أن الإمام يقول إنما يكفر إذا, إذا قلنا المراد بالجحد واليقين. يعني مو يعني إذا قلت الجحد هو جنو طبعاً فرض الامئين فرض الشهر ما شكل يصير جوابه لأبي بصير في غير محلية لا، لأن الأول هو فسره الثاني لا مجرد لا مجرد أنه شهر عبدالله شيخ المجرد سأله حال الشهر يعني المسؤول عنه في كلام أبي بصير حال الشهر فإذا فسرنا الجهود بفرض مم. العلم إذن, جو... إذن سؤال أبي بصير ما أجاب عنه وتجد لما ما هي وجه الاستدراك هكذا ان الشك ينقسم الى قسمين تاره يكون شك من دون جحود يعني حصل له شك من الشيطان ثم أعرض عنه هذا لا يجب الكفر وتارة يكون شك مقترنا بالجحود اذا صار الجحود يطلق على حال الشك ايما يعني صار الجحود ما يختص بحال العلم ليش ما يصير الشك مقدمة للجحود إذا شك تنظر علي الجحود فليكن فبالنتيجة الجحود ما يقال فبالنتيجة الجحود اجتمع مع الشك نريد نوصل وصل إلى هالنقطة بالنتيجة أن الجحود يجتمع مع الشك ولو في بعض الفروض بلتلاف كلام الإمام بالأول ليش لأنه أطلق الشك أي شك هو بل ثم قيده بالشك المقترن بالجحود الجحود الجحود لا وجب القال الجحود يعني انكار انكار مو تعروف نعلم انه مسلم في لا اذا, إذا نصير نفس جناب بصير جاءوا تقيه لان الامام اجاب ابي بصير بانه لو شك كان كافرا ثم قيد لانه غير الجواب قيده قال اذا شك يكون كافرا بقيد بقيد الجحود وهذا يعني أن الجهود يجتمع مع الشر، ولا التقييد ما إلى معنى. لو كان لا يجتمعان لا يكون التقييد ذا معنى. كلامنا كان كلام الاستدلال سامي فيه هل يُشترط في الجهود استطاعة العلم أو لا؟ لا يُشترط بهذه, بهذه الوضع. ولكن هنا يعني يكون لديه يقين آخر هذا الجاحد هذا الجاحد يكون لديه يقين عدم وجود هذا الموضوع. إذن مو فهذا الشك انطلق من الشك لكنه وصل إلى يقين بالإنكار. لا <تصفيق> إذا يكون لا ما يكون جوابه لا بيصير تقييد. لا. يعني تقييد يقول هذا تقييد. لا بيصير تقييد بشيء خروج عن الفارق. الرجل يسأل يقول هل الشك يوجب الكفر أو لا؟ أنت تستدعيك بعدين يقول لي لا الشك ما يوجب الكفر إذا ما يوصل إلى اليقين ما يوجب الكفر إذا ما صار تقييدا صار تغيير في الجواب. يصير الجواب الأول تقييد والجواب الثاني هو الجواب الواقع. وهذا ما احتمنه بعض الأعلى قال بقرينة اليسار واليمين يريد يقول ابن ذاك جاوبه جاوب بعدين بالهمس قال له ترى إنما إنما يفر إذا جهد جوابه لزرارة تقيه لأنه كان عن يمينه فهمس له وجوابه لأبي بصير عفوا جوابه لزرارة كان واقعي وجوابه لأبي بصير كان كير. هذا خلاف الله نعم. سيدنا خير وده لو أن الناس إذا جاهلوا ولم يجحدوا لم يكفروا. ف... فلم يجحدوا يعني لم ينكروا. ولم يجحدوا لم يكفروا. فإذا هنا إن مجرد الجهل الشيء إذا جاهل الشيء وجحده وكان المشحود حقا في الواقع ونفس الأرض يصير كثرا. فالجهود يجتمع مع الجاه. ويلاحظ على هذا الاستبدال. ويلاحظ على هذا الاستدلال النقض والحال أما الناقض فظاهر أنه ليس مجرد إنكار ضروري كفرا بل حتى لو قال للحلال أنه شنو؟ حرام يعني هذا أوسع من مسألة إنكار الضروري حتى لو قال لحلال وما كان هذا الحلال من الضروريات حتى لو قال في حلال أنه حرام فهذا ايضا يوجب الكفر ولم يلتزم بذلك أحد من وأما الحال فهو يعني مثلًا إذا قال هذا حرمة ضرورية من الضروريات. أما لو قال لشيء ليس من الضروريات أنه مثلا وقع الكلام في شرب مثلا النبيذ أو وقع الكلام في شرب مثلا البيرة مثلا قال هذا حلال بدرس شريع التشريع لكنه ليس لأنه كفران لا يقول أحد أنه كفر. واما الحد فهو ان ظاهر الروايه من جحد او استحل وهو جنو ملتفت الى ان جحده او استحلاله مناف لتصديق ال نبي لا جحد مطلقان من جحد وهو ملتفت ولو احتمالان من جحد وهو ملتفت الى ان جحوده مستلزم لتكذيب النبي ويكون كافرا لا مطلق الانكار والجحود ولو لم يكن إذا يأتي الكلام في حقية الروايات إن شاء الله